قالوا أجبتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه عما وجدنا عليه يا بني واتكون لكم الكبر في الأرض وما نحن لكما, وما نحن لكما